الحمد لله وحمد المرسلين وحمد الصادقين وحمد المتقين الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعه وسن الدين وشرقه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا اجعلنا ممن يجيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يجيم حروفه ويضيع حدوده اجعلنا ممن يؤمن اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يا أب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلينا وأغننا اللهم عمن عن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله واجعلنا في موقف Hij is van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 كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين